الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسوه والسليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب المشركة يقول النظم رحمه الله وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشركة إذن سماعه هو المسألة المشركة ونستطيع أن نسمع أيضا اليمية أو الحجرية كما هو قال واجعل أباهم حجر في اليم وسبب المسألة أن الإخوة في عام من أعوام في سنة من السنوات جاء مسألة فيها زوج وأم وإخوة لأم وأخ أو أكثر شاقير أخ أو أكثر شاقير جاءوا إلى سين عمر رضي الله عنهم ف. حل المسألة الزوج ما هو نصبه النصب لأنه لا يوجد فرع وارث الأم ما هو نصبها السلس لوجود عدد من الإخوة والإخوة لأم عدد من الإخوة لأم لهم الثلث للعدد والأخ الشقيق أو الإخوة الأشيقاء عصب المسألة مدام فيها نصف وثلث فتصح المسألة من ستة نصف ستة ثلاثة للزوج وثلثها للأم واحد ثلاثة واحد أربعة وثلث ستة اثنين اثنين مع اربعة ستة اذا ما بقى الاخوة الاشقاء شيء فهكذا قسمها سيدنا عمر رضي الله عنه في العام الذي بعده وقعت حادثة تشبه هذه الحادثة لكن الأشخاص لم يكونوا مثل الأشخاص بحيث الأشخاص العام الجديد ناقشوا سيدنا عمر واعترضوا عليه قال لو فرضنا أن أبانا هذا معدوم حمار أو حجر في اليمن أو يعني كيفما كان أبونا غير موجود أليست أمنا واحدة؟ يعني أمنا واحدة قال لما قال واجعل أباهم حجان في اليم أنهم مش موجود همهم واحدة كيف هذو يريثون بسبب الأم وهذا أيضا يتصلون بالميت يتصلون به بالأم والأب كذلك لا مع الميت بالأم كيف هؤلاء ورثوا لأنهم يتصلون به بالأم وهؤلاء يتصلون بالأم والأب لماذا جعلنا الأب مشكلة سيدنا عمر رضي وعندوقتان عم. عاب بقولهم هذا وأشركهم كلهم في الثلث الثلث التالك فلما سمع الإخوة تبع العام الماضي جاءوا إلى عمر رضي الله عنه واعترضوا على الحكم الذي أصدره في السنة الماضية فقال ذاك بما قضينا وهذا بما نقضي يعني لاحظ كيف فإذا حكم في المسألة واستقر الأمر على هذا وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك فصار هذا هو العمل أو المعمول به إذن هذه المسألة تحفظ مثل هي المسألة الحجرية أو اليمية أو المشركة أو المشتركة لغذل. ما هي هلك هالك وترك زوجا وأم وعدد من الإخوة لأم وأخ شقيق أو أكثر. ما يهمش في الإخوة الأشيقان واحد أو أكثر بعدين يتقسمون معهم بالسوية كالذكر والأنثى لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شراكاء في ثلث قلنا لفظ شركاء الشراكة تعني المساواة فلذلك نحن في باب الإخوة لأم الذكر كالأنثى طيب في هذه الحاله الاستثنائيه نحن ما عملنا الاخوه الاشقاء على انهم اخوه اشقاء او اخوه لاب على انهم اخوه لام فبالتالي يقتسمون مع اخواتهم البنات والاخوال الاخرون يعني يقتسمون الترك بينهم بالسوية هذه حاله يعني حاله قول انها خاصة في هذه الحاله نزعنا عنهم صفة اخوه اشقاء جعلناهم اخوه لام جعلناهم إخوة لأم جعلنا أباهم معدوما أباهم غير موجود وأقمناهم مقام قام الإخوة فصار كلهم إخوة لأم فيتقاسمون الثلث بينهم بالسوية نسان ورجال هذه المسألة المشتركة ونبدأ إن شاء الله في هذا الباب وهذا الباب مهم جدا هذا باب أحوال الجد مع الإخوة وفي الحقيقة أحوال الجد مع الإخوة عندنا الجنبور في جهة والحنفية في جهة الحنفية مرتاحين البال يعني الجد عندهم يقوم مقام الأب يحجب الإخوة ما فيش إشكال وجد جد لذلك قلنا أن جهة العصوبة عندهم خمسة ذكرنا نكرر. جهة العصوبة عند المالكية والشافعية سبعة وعند الحنابلة ستة وعند الحنفية خمسة قلنا عند المالكية والشافعية جعلوا البنوة والأبوة يعني البنوة مهما نزلوا والأبوة والجدودة والأخوة وبن الأخوة والعمومة يعني معهم بن العمومة والولاء وبيت المال إن كان منتظما يعني إن كان يؤدي الحقوق إلى أهلها يعني يقوم به الحاكم بالعدل هذا السبع عند المالكية والشافعية عند الحنبي هي نفسها إلا أنهم نزعوا بيت المال لأن بيت المال عند الحنبي ليس وارثا ليس وارثا وإنما المال يصار إليه عن طريق الفيء لا عن طريق الميرات أما الحنفية فهم ايضا لا يرثون بيت المال فهو بيت المال عندهم غير محسوب لكن لهم ترتيب اخر فيجعلون البنوة مهما نزلوا والابوة مهما علوا يعني الجد مع الأب والاخوة ومعهم بنو الاخوه وابناء الاخوه مهما نزلوا ومعهم ابناء العمومه مهما نزلوا وعندهم الولاء عندهم الولاء هذه جهات العصوبة فعند الحنفية ما في إشكال مسألة قال هلك هلك وترك أبا وجدا وأخا شقيقا ترك زوجا وجدا وأخا شقيقا الزوج له النصف والباقي للجد والأخ لا شيء له لأنه محجوب بالجد عند الحنفية هذا أمر سهل لكن عند الجمهور الذين يجعلون الأب يجعلون الجد والإخوة في جهة واحدة فلهم في ذلك أحوال نحن الجد والإخوة إما أن يكون نقسمه قسمين الجد مع إخوة أشقة أو لأب يعني نوع من هذا يعني إما أن يكونوا أشقة أو يكونوا لأب وأو يكون الجد مع الإخوة الأشقة ولأب مع المختلفين إما أن يكون مع صنف واحد او يكون مع الأصناف كلها طبعا الأصناف الإخوة الأشقة ولأب يعني عرفنا أن الإخوة لأم محجوبون بالجد الجد يحجب الإخوة لأم لأن الإخوة لأم يحجبهم الفرع الوارث مطلقا والأصل الوارث الذكر طيب في حالة ما إذا كان الجد معه أخ شقيق إخوة أشقة أو إخوة لأب يعني واحد منهم إما مش مختلفين إما إخوة أشقة وإما إخوة لأب هذا أيضًا له حالتان إما أن يكون معه أصحاب فورود أو لا يكون معه أصحاب فورود إما أن يكون معه أصحاب فورود أو لا يكون معه أصحاب فورود كذلك إذا كانوا معه إخوة مختلفين يعني أشيقا لأب إما أن يكون معه أصحاب فورود وإما أن لا يكون معه أصحاب فورود أيضًا فإذا كان الأصحاب إذا كان الجد في الإخوة الأشقة أو لأب فقط ولم يكن معهم أصحاب فروض فالجد في هذه الحالة ننظر إلى أحواله إما أن يكون له ثلث جميع المال وإما أن يكون له المقاسمة إما أن يكون له ثلث جميع المال أو يكون له المقاسمة وإذا كان معه أصحاب الورثة يعني أصحاب الميراث إما أن يكون له ثلث جميع المال أيضا أو المشاركة أو يكون له ثلث الباقي هذا على نحن سنتبع المتن ذكره الناظم رحمه الله ونرى هذه المسائل قلنا أن الناظم قال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة اذ وعدنا هو كان وعد أنه سيأتي الحديث عن الجد والإخوة قال فألقي نحو ما أقول السمعة واجمع حواش الكلمات جمعة طبعا أشار بقوله إلى الاهتمام بمعرفة تفصيل أحوالهم وأحكامهم لأنها من المهمات هو وأشار بقوله فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواش الكلمات جمعة حتى يعني تهتم أنت بهذا الموضوع لأنه موضوع فعلا مهم جدا طبعا لما قال واجمح حواشد كلمات جمعة لأن هذا العلم مرتبط بعضه ببعض أوله بآخره ومن رام فهمه فعليه بجميع أطرافه المتفرقة ما يمكن أنك تفهم علم الفرائد لو تفصل باب العصبات وحده باب الحجب وحده باب كذا لا هذا العلم يكمل بعضه بعضا ويعضض بعضه بعضا فهو الآن ونحن نحكي عن أحوال الجد وأحوال كذا استحظر دائما أنت ما سبق معنا من أبواب هذا العلم ثم قال واعلم بأن الجد ذو أحوالي الجد له أحوال خمسة يعني هذا على طريقة معين أنا في علماء الفرد كل واحد جعل طريقة في شرح مسألة الجد مع الإخوان إن كان معه صاحب فرضين له خير أمور ثلاثلاثة إن كان مع صاحب فرض له خير مور ثلاثلاثة. وإلا ي يكون صاحب فرض فله خير أمرين وعند التفصيل تصل إلى عشرة أحوال. إن كان معه صاحب فررض يتصور فيها سعة أحوال إما تعي المقاسمة وإما تععي ثلث الباقي وإما تعين ست جميع المال أو تستوي له المقاسمة وست جميع المال أو المقاسمة وثلث الباقي أو ست جميع المال وثلث الباقي أو الثلاثة وإن لم يكن معه صاحب فرض ففيها ثلاثة أحوال تعين المقاسمة تعين ثلث جميع المال أو استواءهما وإذا نظرت لوجود الإخوة الأشيقاء فقط أو لأب أو هما معا زادت الأقسام نعم هذه فعلا لكن احنا ان شاء الله سنشرحها بطريقة تكون ابسط من هذا ان شاء الله قال وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِي أُنْ بِيكَ على عَلَى يقاسم يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيهِنَّ إذا لم يعد القسم عليه بالأذى دائما الجد نعطيه الأحض والأفضل هذه الدرها قاعد دائما الجد يأخذ الأحض والأفضل في مسألة الإخوة الجد. وعندك حالة وين الجد لا ينقص عن السدوس بحال من الأحوال لا ينقص عن السدوس حتى ربما نحرم بعض الورثة أو ربما نجعل مسألة أخرى لنسموها الأكدارية مسألة الأكثرية هذه عالت المسألة من أجل ماذا أن يكون الأحض الأفضل للجد هنا الناظم يقول يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا تارة يأخذ الجد ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا مثلا نقول أنها لك هالك وترك زوجة وأخ وجد الجد الزوجة لها الربع والأخ والجد هنا ننظر يأخذ هو ماذا المقاسمة المقاسمة لأن هذه ثلاث أربع صار عنده يعني <تصفيق> هي عنده ثلاث أربعة يعني ثلاث أربعة يتقسمها فيما بينها ثلاث على ثمانية شايف هذا المقاسمة تكون الجد منيحة أما إذا كان الإخوة أكثر من الجد أكثر من مثلي الجد, من مثلي الجد مثلا قلوا هلك هلك وترك زوجة وجد وأربع إخوة أشقاء في هذا زوجة لها الربع والجد لو يأخذ معهم بالمقاسمة يكون نصبه ناقصا فيكون له ثلث هذا أفضل له هذا أفضل للجد إذن الأمر المهم عندنا أنه يقاسم الإخوة إذا كانت المقاسمة أفضل له ويأخذ الثلث كاملا إن كان الثلث أفضل له إن لم يكن هناك ذو سهامي فاقنع بإضاحة عن استفهامي يعني ما مر معنا أن يكون له ثلث جميع المال أو يكون له المقاسمة هذا في حالة ما إذا لم يكن معه صاحب فرد إذا لم يكن معه صاحب إن لم يكن هناك ذو سهامي فاقنع بإضاحة عن استفهام مثالي ضربنا احنا بس للتقريب يعني ما شاء على المسألة الدقيقة يعني احنا ننجم نضربوا مثال اخر نقول مثلا هلك هلك وترك جدا واخد الجد ماذا يأخذ النسب والاخ يأخذ النسب طيب هذه في حالة المقاسمة افضل له من الثلث طيب هلك هلك وترك جدا واخوين شقيقين. يعني استوت المقاسمة مع الثلث استوت المقاسمة مع الثلث هلك هلك وترك جدا وثلاث إخوة الثلث أفضل له لأن الثلث أفضل من الربع شايف؟ هذه في حال ما كما قال للشارح الناظم إذا لم يكن معهم صاحب فرق فهو إما له الثلث وإما له المقاسمة ثلث جميع المال أو المقاسمة المهم أيهما كان أفضل يأخذه الجد إن كانت المقاسمة أفضل أعطيناه عن طريق المقاسمة إن كان الثلث أفضل أعطيناه عن طريق الثلث أشار إن لم يكن هناك ذو سهامي فاقنح بإيضاحي عن استفهامي أيك فيك ما ذكرته لك عن طلب الزيادة يقاسم قال وعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا إذا قاسمهم ينزل عن الثلث لا نعطيه الثلث لأنها أفضل لك لا. ثم قال إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإضاحة عن استفهام وتارة يأخذ ثلث الباقي تارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاقي هنا موجود عندنا أصحاب فرض إذن لاحظ إخوة أشقاء يعني جد مع نوع من الإخوة إما أشقاء أو لأب إما أن يكون معهم إما لا يكون معهم صاحب فرض فله حالان إما المقاسمة وإما الثلث أيهما أفضل عطينا الآن القسم الثاني وهو أن يكون معه صاحب فرض إذا كان معه صاحب فرض ماذا قال النظم وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذاوي الفروض والأرزاق إذن هذا صار عندنا ثلاث أقسام الأول قسمان ليس معه صاحب فرد يأخذ إما ثلث أو المقاسمة أي ما أفضل عطيناها بها إذا كان معه صاحب فرد إما يأخذ ثلث جميع المال أو يأخذ المقاسمة أو يأخذ ثلث الباقي يأخذ ثلث الباقي وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذاوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة مثلا إذا كان عندنا نقول زوجة وجد وأخ شقيق هنا قلنا الزوجة تأخذ الربع والجد هنا مع الأخ الشقيق ماذا يأخذ؟ لو أعطيناه ثلث احنا نفع... نفتح المسائل الزوجة نعطيها الربع الجد نعطيه الثلث والأخ الشقيق عصبة هذه حالة نفتحها كذا نبدأ المسألة هكذا نفتح احتمال ثاني زوجة نعطيها الربع الأخ الشقيق مع الجد عصبة يتقاسمون هذه التاليك او نجعل الربع ثلث الباقي و عصبة نحن ننظر مسألة في الأولى تكون من 12 الزوجة لها ثلاثة الجد له أربعة والأخ يأخذ ماذا؟ خمسة طيب هذا احتمال الأول احتمال الثاني الزوجة مسألة من ماذا؟ من أربعة الزوجة لها واحد يبقى ثلاثة يعني ما تنقسم على اثنين نضرب اثنين في اربعة تصير مسألة من ثمانية هذا في باب الأخر بعدين نضرب اثنين في واحد صاروا اثنين للزوجة هذا ربعها من ثمانية بعدين ستة يصير ثلاثة للجد وثلاثة للأخ الشقيق في هذا الحال ننظر نسبة أربعة من طنعش إلى نسبة ثلاثة من ثمانية لا شك أن نسبة ثلاثة من ثمانية أحد وأفضل للجد من نسبة ال... فنعطيه بالمقاسمة وإذا نظرنا إلى ثلث الباقي يعني تكون المسألة أيضا من طنعش ثلاثة للزوجة وثلاثة للجد ويبقى ستة للأخ كذلك يبقى المسألة المقاسمة أفضل لها أنت تحل احتمالات بعدما تحل احتمالات يظهر لك في النهاية أيهما أحض للزوج أيهما أحض أو أفضل للجد فتعطيه الأحض والأفضل قال هذا إذا كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزحمة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال يعني عرفنا أن الجد لا ينزل عن السدس بحال من الأحوال أبدا الجد لا ينقص عن السدس بحال من الأحوال وهو مع الاناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم الجد مع الإناث كالأخ يعصب هنا الجد يعصب الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب فترث معه للذكر مثل حظ الأنثى وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها قلنا أن الجد في المسألة العمارية أن الأم تأخذ مع الأب ثلث الباقي لكن مع الجد تأخذ ثلث جميع المال الجد لا ينقصها لا ينقص نصيبة الأم لذلك قال إلا مع الأم يعني هو كالأب إلا في بعض المسائل منها هذه المسائل الجد يخالف الأب في مسألة الإخوة فإن الأب يحجب الإخوة لكن الجد لا يحجب الإخوة ولكن يريثون معه حسب الأحوال والأم أيضا ليختلف حكم يعني حكم الجد فيها عن حكم الأب فإن المسألة العمرية هي توفي أو هلك هلك وترك زوجا وأما وأبا فإن الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ ما بقي يا عصبا أو هلك هلك وترك زوجة وأما وأبا الزوج لها الربع والأب والأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ عصر يقول ما تبقى أما في مسألة الجد يعني لو فرضنا أنه هلك هلك وترك زوجا وجدا وأما فإن الزوج له النصف والأم لها ثلث جميع المال والجد له الباقي عصر لأنها صاحب الفرض والأب والجد ليس في قوة الأب ولا في قربه حتى يحجب الأم حجب نقصان نعم شيخ نعم Vai- mihitto,i ca'i pic يعني Tla sonos av Haie mis'el'erestrial Wallahi xiaica Hallah火 di kall Terazai Wa' sceai'lomoa energie Zheb ambitious、「Illami ma vaharirovūni ka zuk media hainefhiah Mi'nalen だía vina andes Li twe salaries Charles XVIII We rahakati M geilka hatika Shui'n sich Eri materija If maje'zici Ni emfil En Sup concepecowania tadaw emwallu na tus expertmiş' ut mam customer k numa straw aren' Ben Th Y si أنهم مثل مذهب الحنابل شيخ الإسلام التيمية رحمه الله على مذهب أبي حنيفة في هذا المسألة أن الجد يعني كالأب يحجب الإخوة ولكن بقية المذهب على ما هي عليه المالكية والشافعية والحنابلة على أنهم يعاملون الجد مع الإخوة في أحواله حتى أن الصحابة رضو الله عليهم يعني كانوا سبحان الله كانوا إذا وصلوا إلى مسألة الجد مع الإخوة ما أزوا منها ومنهم من كان يقول قاتل الجد يعني ما أكثر المشاكل في هذه المسائل مثلا لاحظ هنا قال لاحظ أن نقلت بعض الأقوال هنا لأن أمرهم صعب يعني امر الإخوة مع الجد صعب والمراد فقد صعب المران فقد كان السلف يتوقون يعني يتجنبون الكلام فيه جدا يعني الكلام في مسألة الإخوة والجد فعن علي رضي الله عنه قال من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة مسألة كانت من قديم الزمان شائكة وصعبة والصلف كانوا يعني هذا موقف منه عن بن مسعود رضي الله عنه قال سلون عما شئتم من عصباتكم يعني من قضايا العصبات سلونا عما شئتم من عصباتكم وتركون من الجد لا حياه الله ولا بياه سلونا ما شئتم عن عصباتكم وتركون من الجد لا حياه الله ولا بياه لماذا؟ للمشكلة التي وقعوا فيها وعن عمر أنه لما طعنه أبو لؤلؤة وحضرت الوفاة قال احفظوا عني ثلاثة احفظوا عني ثلاثة أشياء لا أقول في الجد شيئا ولا أقول في الكلالة شيئا ولا أولي عليكم أحدا هذا لي صعوبة يعني فبالتالي بعض العلماء ذهبوا إلى أن الجد أب وقد سماه الله أب ملة أبيكم إبراهيم إبراهيم مش أب يعني جد على تفسير قوله سبحانه وتعالى واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالح بعضهم قال هو الجد السابع جد ليس سماه الشرع ابا ثم أن ابن عبد اس رضي الله عنه يعني له من ذلك موقف يعني كيف أن ابن ابني يرثني وانا لا ارثه يعني إلا في أحوال وكذا فهذه مسألة من مسائل الشائكة الصعبة وإن كان قلت يعني كثير من المحققين ذهبوا إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وهذا ما تميل إليه النفس أنا مطمئن بمذهب أبي حنيفة وهذا الذي أدينه الله سبحانه وتعالى أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهي مسألة مريحة جدا لو جعلناها لكن المشكلة يجب علينا أن نتعلم هذا العلم لأن المذهب السائد في بلدنا يميل يذهب إلى هذا أن الجد له مع الإخوة أحوال والمشرع يعني القانون المدني الجزائري يذهب إلى هذه الطريقة أن الجد له أحوال مع الإخوة إلا أن كنا عملنا مرة ملاحظة على القانون الجزائري في هذا بأنه أنا لم أفهم جيدا لماذا جعل الجد في الجهات العصوبة أحنا قلنا أن كل, ما تقدم كل من تقدم في الجهة حجب الجهة التي بعدها في تقسيم الجهات أو في ترتيبها جعلوا البنوة وجعلوا الأبوة والجدود في جهة واحدة وجعلوا الأخوة وبن الأخوة في جهة ثم قالوا أن الجد له أحوال مع الإخوة لو أردت أن تجعل الجد أحوال مع الإخوة لجعلت الجدود مع الأخوة في جهة واحدة وانتهى الأمر لكن تقدمهم في الجهة وتشركهم مع التي بعدها في الميرات هذا يشكل نوعا ما هذا يشكل لأنه لو تقدم الجد على الإخوة في الجهة فإنه يحجبهم, فإنه يحجبهم ولذلك الذين قالوا بأحوال الجد مع الإخوة لما رتبوا الجهات جعلوا الأخوة والجدودة جعلوا في جهة واحدة أما أن تقدم الجد في جهة وتشركه مع الإخوة في جهة أخرى هذا نوع أظن هذا يخطأ في القانون المطبعي أو أنه فعلا هذه يحتاج إلى نظر والله أعلم إذن قال هي مسألة كما قلنا شائكة وهذا الذي ندين نحن الله سبحانه وتعبير لكن لابد أن نتعلم هذه المسألة لماذا؟ لأن تطبيقها يعني مثلا كما قلنا مثلا نوتاري لغتالي ما يستطع أنه يخالف الوضع الموجود السائد في البلد لو يحكم هو بما يعتقد أن الجد يحجب الإخوة والذي يرفع عليه قضية في المحكمة وغلطة كما هذه تسبب له أشياء كثيرة يغلقوا له المكتب وربما يسبب له مشاكل كبيرة شايد أما أنت ديانة بينك وبين الناس تنعو فيك جاوليك قالوا كذا قلت لهم مكان لا محكمة لا ولا غير بيناتنا قال إذ أحكم بما تعتقد أنه قال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فليحجبها بل ثلث المال لها يصحبها واحسب بني الأبي لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد ارفض بني الأم مع الأجداد لأن الجد يحجب الإخوة لأم لكن هنا واحسب بني الأبي لدى الأعداد هذه المسألة المعادة أي مسألة المعادة هذه هي كيف مسألة أن يكون جد مع الإخوة الأشيقاء وإخوة لأب يجوا الإخوة الأشيقاء يلعبوا حيلة على الجد يلعبوا الحيلة على الجد وش يقولوا؟ يقولوا هذا خاوتنا هذا خاوتنا من بابانا نحسبوهم بعد ما يحسبوهم مثلا نفرض أن عندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب يجي هنا يا الجد يقول أنت أخ شقيق تحجم الأخ لأب ما نحسبوش لان الاخ الاب محجوب بالاخ الشقيق يقولوا ما نحسبوش نديروا مقاسمه نصف نصف يقولوا لا ولد كيف ما نحسبوش فيحسبوا يورث ثلاثه يولي ثلث احسن لهم من يعني تسوي المقاسمه مع الثلث شايف فياخذ جد الثلث وثلث الاخ الشقيق وثلث الاخ الاب وبعدوش يعود على الاخ الاب يحجبه ويدي الثلث بتاعه يسر الداثر ثلث والجد الداثر ثلث واحد هذه المساله يسموها المعاده معاده لانه قالوا اما ان الاخ شقيق يعد الاخ اب او أنه بعد ما يعده يعد عليه يعني يحجبه وياخذ اه مش روايه اي دخل في الفرائض اي عند الجمهور مساله المعاده لذلك قال واحسب بني الاب الى الاعداد ya l-akhwa li'ab, hysubh'um عندak jid w'akh shakiq, u-thnin e'kwa li'ab huna maza nafad? l-mukasama li'l-jid, leyset jayida tunqis'u an-tholeth, a-tholeth afzol lah y-eakhu the-tholeth, a-ha sa nyea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea هذه مسألة تحفظها كذا قال وحسب بني الأبي لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد وحكم على الإخوة بعد العدي حكمك فيهم عند فقد الجدي يعني هذه نفس المسألة المعادة قال وحكم فيهم يعني كان الجد موجود أنه بعد ما تعطي نصيب الجد ارجع انت بعد الإخوة اجعل أن الجد موج موجود ابقى ثلوفين من تركها الاخ الشفيف يحجب الاخ الاب يؤخذ الجامعه تاريخا هذه مساله هكذا هذه حالة حاله في صور في الفرائض احيانا تكون على خلاف يعني القياس لكن يكون عليها العمل والاتفاق فيعمل بها اذا الجد مع الاخوه كما قلنا له الأحض من أحوال ثلاث إما المقاسمة أو ثلث المال مع ذوي الفرد ثلث ما بقي إذا كان مع أصحاب فرد أو ثلث المال ثم كما قلنا أن بعضهم يصحح أن الجد مع الإخوة كالأب يحجبهم قالوا لماذا؟ قال لأن الجد أقدم من الإخوة الجد أقدم من الإخوان وقال البخاري قال أبو بكر وعمر وابن الزبير الجد أب أبو بكر وابن الزبير بن عباس ذهبوا إلى أن الجد أب ولم يذكر أن أحدا خالف أبو بكر في زمانه وأصحاب الناس متوافرون ويذكر عن عمر وعلي بن مسعود وزيد أقاوين مختلفة حتى انه ذهب الماوردي إلى أن اول من ورث الجد مع الاخوه في الإسلام هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاي اي كنتم فهو استدل على ان الجد يسمى ابا وهذه ايات كثيره آه. كما قال أنا دعوة أبي إبراهيم فهو ليس أباه طبعا ولكنه يسمى أب أبونا آدم وغير ذلك فقالوا أن الجد أب فورثوا الأب الجد ميراث الأب وحجب الإخوة أما جمهور العلماء لا يعطونه الأحوال ننخص هذه الأحوال حتى تكون واضحة ان شاء الله جدا شيخ الجدة عندنا نص عندنا نص أنه لما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق قال لا أعلم لك في كتاب لا شيء وما أول أحفظه من سنة رسم الشيء قال اذهبي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقام أظن المغير من شعبة قال أشهد أني النارسل قد أعطاها السدس وقال لما محمد بن مسلم قال إني أشهد بما يعني شهد به فأعطاها السدس ووقع الإجماع بعد ذلك على أن الجدة تأخذ السدوس سواء جدة لهي أم الأب أو الجدة لهي أم الأم والجدة بالشروط التي ذكرناها وهي شروط أولاً أن لا يكون بينها وبين الميت جد فاسد ثانيا ألا تكون هناك أم لأن الأم تحجب الجدات من جميع الجهاد أما الأب قلنا الأب يحجب الجدة التي من جهته ولا يحجب الجدة التي من جهة الأم وقلنا أيضا أن القربة التي من جهة الأم تحجب البعدة التي من جهة الأم وأن البعدة القربة من جهة الأب لا تحجب البعدة من جهة الأم هذا رأينا في يعني مثال نضرب مثال عندنا هلكة هلكة وتركة أم أم وترك أم أب أم أم وأب ها؟ هلك هلك وترك أم أم وأب ماذا نعطيه هنا؟ يشتركان في السدس يشتركان في السودس طيب ترك أم أم أم, أم وترك أم أب يشتركان في السدس ترك أم أم وأم أم أب أم أم تحجب أم أم أب لأنها أقرب منها ترى يعني وقلنا أن البعدة القربة من جهة الأب لا تحجب البعدة من جهة الأم واضح الجدة هذه ورثة السدس أخي بالنص. ليست كالجد الجد فئة أم قلنا الأم تحجب الجدات من جميع الجهات هلك هلك وترك أبا وأم أم أم أم لها السدس والباقي للأب محجب هاش لكن هلك هلك وترك أم وأم أم وأم أب فإن الأم تأخذ الثلث وهاتيني الجدتين محجوبتين واضح هذه في المساء إن شاء الله يعني نحن على كل حال أخذنا هذه الأمور بسرعة وعلى الشيء الذي حُدد لنا أخوان هنا قال وأسقط بين الإخوة بالأجداد وأسقط بين الإخوة حكما بعدل ظاهر الارشاد يعني هذا يفي بمساله الحجب ايضا ان ابناء الاخوه محجوبون بالجد الإخوة جد في هذا الجدول. الجدول هذا فيه الجد وابن ابن وبنت ابن أخلي أخلي أخلي أب أخلي أم اخت شقيق اخ هنا لاحظ ابن اخ يحجبه الفرع الوارث الذكر يعني لابن والبين الابن وابن ابن هذا الذي يحجب ابن الاخ ويحجبه الاصل الوارث الذكر يعني الاب و الجد ويحجبه والاخ الشقيق ويحجبه والاخ لاب وتحجبه الاخ الشقيقة او لاب اذا سأرت عصب مع الغير. نحن قلنا ان الاخ الشقيقة إذا صارت عصبا مع البنات تكون لها قوة الأخ كذلك إذا صارت هذا هو الجدوة هذا هو الجد... الجدوة لا. لا هذا تعو انا قلت تدير عليه بيش تحفظوا الحج لأن مسألة الحج مهمة جدا مهمة جدا لاحظ هنا مثلا قال وأسكت بني الإخوة بالأجداد عرفنا بني الإخوة من يسكتهم الأصل الوارد، الأصل، الفرع الوارد الذكر الأصل الوارث الذكر الأخ الشقيق الأخ لأب الأخت الشقيقة إذا صارت عصبا مع البنات والأخت لأب إذا صارت عصبا مع البنات لابد أن تحفظ هذا يعني. بعد ذلك الشارح انتقل إلى مسألة الأكدرية وهي آخر مسألة في الجزء الفقهي المتعلق بالفرائض نأخذها ان شاء الله كم الساعة ما زال يعني خمسة ما يعنيش يعني قال الأكدرية والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فعلا فخير أمة العلامها أي مسألة فيها زوج وأم وفيها أيضا جد وأخت واش قال قال تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان للمقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة هاي مسألة اكتبع حتى تتصورها هلك هلك وترك زوج وأم وجد وأخت شقيقة زوج زوج هنا ماذا قلنا نحن قلنا الجد لا ينزل بحال من الأحوال عن السدس. لا ينزل عن السدوس أبدا يعني أقصى ما يعطى الجد يعني ينزل ينزل للسدوس ولا ينزل بعد السدوس هاي المسألة عندنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة الزوج ماذا نعطيه نصف لعدم وجود الفرع الوالد والأم ماذا نعطيها نعطيها الثلث لعدم وجود الفرع الوالد ولعدم وجود أيضا العدد من الإخوة طيب أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث يعني المسألة من ستة نصفها ثلاثة ثلثها ثلاثة <تنين. تنين>. صاروا خمسة كم بقية من ستة واحد والسدس يعني لو جعلنا الأخت مع الجد الذكي متحضر أنت إلا نزل نصيبه عن السدوس وهذا بحال من أحوال ما نعطيه له أقل من السدوس نعطه السدوس طيبو الأخت <تصفيق> الأخت يعني هي في هذه الحالة لو لا الجد لا أخذت النصف هي صاحبة فرض وانتقلت من الفرض إلى التعصيب بسببه هو فخيفة ويرث وهي للتالي طيب ماذا نفعل قال في هذه الحالة نعطيها هي النصف نحيه والسدس ونعطيه ونعطيها هي النصف إذن نصف الزوج ثلاثة ونصفها هي ثلاثة صاروا ستة وثلث الأم ثلاثة صاروا ثمانية واحد الجد سدس واحد صاروا تسعة إذا عالت المسألة إلى تسعة الزوج له ثلاثة من تسعة والأم لها ثلاثة من تسعة ويبقى ماذا يبقى أربعة فيعود الجد على الأخت ويأخذ الذكر مثل حظ الأنثين يأخذ الذكر مثل حظ الأنثين وهنا عندنا أربعة وعندنا ثلاثة يعني ثلاثة رؤوس فلا تقسم المسألة على ثلاثة فيضرب ثلاثة في تسعة صالت سبعة بعدين ثلاثة في ثلاثة تسعة من سبعة للزوج ثلاثة في اثنين ستة من سبعة وعشرين للأم وثلاثة في أربعة إثنى عشر الجد له ثمانية والأخت لها أربعة للذكة نفحظ الأمثين قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عادة مسألة كملة زوج وأم وهما تمامها فعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكذرية وهي بأن تعرفها حاليا فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان للمقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظما لأن قلنا الجد مع الأخت يقوم مقام الأخ يعصبها فترث معه للذكر مثل حظي الأنثيين بهذا نكون ان شاء الله كمنا الجزء الحسابي كمنا الجزء الفقهي يعني مازال بعض المسائل الفقهية تأتي من بعد كاميرات الخنثة المشكل والحمل والمفقود والغرقة والهدمة والحرقة وغير هذه المسائل إن شاء الله إذا أمكننا الوقت ان شاء الله نراها والحساب أيضا مهم ما نستطيع نأخذه الآن كم الساعة؟ نخذ بعض التمارين وصلنا الى بيت 119 من جملة 173 بيت شعال باقي من بيت يعني, يعني باقي 54 بيت 54 بيت 54 بيت الحمد لله طيب نبدأ من هذا نعطي المسائل وكل واحد يحب يحلل أخي أكتب المسائل سهلة يعني حسب ما أخذينا التحجيك سهلة كثير هلك هلك وترك ابن ابن ابن جد أم وأخلي أم آدم كان ابن <تصفيق> Ibn D-dai-ma'n wa abed-an ya litha' a-shaq D-dai-ma'n Ibn M-d-dai-ma'n Ibn M-d-mahjub b-man? تجنبوا. اخلي ام حزبه الجد، الجد محجب بالابن ايضا ومحجب بالابن الابن. بعض الاخوه الله. الاب وحده مع الاخوه. يشوف انت الام الان ماذا ماذا نعطيها؟ ينفذ الله. هذا بينه. Okay, wa min hamsh. Al-jum'a fi al-ikhwa, wa faw'ad walad, min habs. Al-umm, al-umm laha shuf akh Sulaiman. Al-umm laha eh halatan laha halatan ithna. Aw qul laha thalath ahwal umm. Halatan tarith fiha arthuluth. لا لا في العمرية هذا الثلث الباقي هذه مسألة العمرية هذو تحفظهم زوج وأبوان أو زوجة وأبوان تأخذ ثلث الباقي وتأخذ الثلث إذا لم يكن معها فرع وارث مطلقا سواء كان ذاكا أو ولم يكن مع عدد من الأخوات تأخذ الثلث إذا كان معها فرع وارث أو كان مع عدد من الأخوة تأخذ الثلث هذه لها ثلث أحوال. طيب خالك دكتور أهلك أهلك وترك أد وزوج وأم وجدة وأخ شاكي خاد الزوج ماذا نعطي فكر معليش فكر ويحكي الا غلطت ما فيش مشكله ماشي عيب اننا نغلطوا العيب اننا الزوج دير في له حالتين اما يارث النصف اما الربع متى يارث النصف و متى الربع هذا لا وحالتين لا ثالثة لهم لا ثالثة لهم ها وش نعطوله الآن السوج يقول الله سبحانه وتعوى لكم النصف مما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد عندها والد دي ماتت ما عندها شو اذا يدي النصف عطيت له النصف زيد ما بعدوش عندك زوج وش كاين ام ام الاب زوج ا اب واش اب واش ها طيب خلينا الزوج اعطينا له النصف والاخ شقيق محجوب حجب الاب الاخ الشقيق ما يورثش مع الاب دير م محجوب حسناً، ما هي كائنة أخرى؟ أم جدة جدة، ما نعطون على الجدة؟ محجوبة محجوبة أم هل هي الأم؟ ها الام, ها الأم حجبتها أم لا يمكن أن تكون أم جدة أم لا يمكن يركز فيها منها لا يتسرع يرى كل الورطة يعني إذا كان نعطيه لك بالترتيبة يجب أن هذا الشيء، يجب أن تفصي الأمور لكن يجب أن يكون أمزل تحتاج الى انك تركز مع المسألة زيد واش عمنا أم. الام واش نعطلها الام لها هذو كنت نحكي مع سليمة الام لها ذات احوال في ثلاث احوال ما فيهاش النسب نعطلها نعاونوك ما عليش ثلث الباقي علش لانها مسألة عمارية هذي نعطلها ثلث الباقي دير واحد على ثلاثة قدامها بعض والاب درع عصبه عين لا لا لا له احوال ايضا اما يرث بالفرض فقط او يرث بالتعصيب فقط او يرث بالفرض والتعصيب هذا الاب يرث بالفرض فقط اذا كان معه فرع وارث ذكر ويرث بالفرض فقط بالتعصيب فقط اذا لم يكن معه فرع وارث مطلقا يعني ما معه لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان معه فرع وارث أنثى يعني مثلا معه بنت فيأخذ سدوس زائد عصبة يأخذ سدس زائد عصبة وعلاش احنا دمنا هكذا ما دمنا لاش قبال قلنا لأن السدس احنا نضمنوله لأن ممكن باقي أصحاب الفروض يكملوا ما وما يبقالوا ولا شيء بالتعصيب فنعطوله السدوس حتى ولو عالت المسألة من أجل سدوسه أخي محمود هلك هلك وترك عم ابن عم معتد هذا مكان سهلا فكر نيح محمود العم ليس من ذوي الفروض لما نسمي اصحاب ذكرنا اصحاب الفروض ما ذكرناش بيت العمد العم, العم يريت بالتعصيب يعني يدي كاع المال يا ايوه يا يروح فيها باش يتكفى اشف عندنا العم بعدين ابن العم بعدين المعتق وقلنا دائما يجي الاول ينحي يجي موراه سلام عليكم <تصفيق> أخي عبد الرحمن، واحد عشر دقائق بارك الله يحفظه الله يبارك فيك الله يحفظك <تصفيق> شون عاونوك أخي محمود؟ العم يأخذ قعل المال وابن العم محجوب والمعتيق محجوب لأنه جاي العم قبل العم فمجيئة العصوبة العم هو أقرب فيحجب من بعده؟ يحجب ابن العم ويحجب ايضا المعتق ها الجدول هنا شوفوا ثلاث كي نقولوا هنا ابن العم ابن عم وها ابن عم بما سبق وعم ايضا يعني بعد كي الجدول تشوف بلال عندك جعل ورثونا من الرجال 15 واحد اكتبه ولا هكذا تكتبه شوف الورثونا من الرجال 10 اسماء معروفه مشهوره فتاخوزي دورو انا وابن الاخ مودل اليه بالابين احنا ليهامنا الان ان هذا اذا سامعوه شكم ياريش وما ياريش اذا سامعوه كامل بين 15 على التفصيل ولا بين 10 على الإجمال اكتب معنى عندك الابن تذكرون بالتفصيل ولا بالإجمال ابن وابن الاب والجد والاخ الشقيق الاخ لأب اخ لأم ابن اخ الشقيق Ibn al-akhli ab Al-am-shakiq Al-am-li ab Ibn al-am-shakiq Ibn al-am-li ab O'an-muh-tiq Işha'l-tol'o? Al-zowj, nisiyin al-zowj Zidid, hake teb al-zowj Işkuni An四. law aga студan. L'abja rezətata, An Couldi intensive young woman? Souldis, Souldis. R' Dsudis, shocked or overwhelmed man with other mail Copy. banks would mo pan Dsudis, is بعد الاخ الشقيق ما حجوب الاخ اللي ام محجوب الاخ اللي ام محجوب والباقي كام حجوبين شكون الورث <تصفيق> الزوج وابن الابن يعني في ال15 ورثوا <تصفيق> ثلاثه طيب <أخي> اسم الكرم <تصفيق> عبد الرزاق نحيناه ثلاثه وخلي الباقي مثلا بقى الجد بقى ابن الابن ابن الابن والجد والاخ الشقيق والاخ اللي والاخلئم وبن الاخ الشقيق وبن الاخ الاب والعم الشقيق والعم الاب وبن العم الشقيق وبن عم لي اب والمعتك سكون يوم في هادو كامل نبداو بالابن ابن عصبة دائما في غياب الإبن. والجد <تصفيق> انتبه انتبه عندك ابن ابن <تصفيق> يا السودس <ها>. والاخ <تصفيق> انتبه ايضا عندك ابن ابن <تصفيق> <تصفيق> اخ محجوب بالابن ابن والاخ له أب محجوب الابن ابن والاخ له ام محجوب ابن ابن محجوب بالجد ايضا والعم محجوب ولا كلهم باقيين محجوبين شكون يورثوا يو اثنين اللي هما الابن ابن والجد لا فهمتهم <صحي> <أكتبهم لمشكلت. صحي> نحي الابن ابنه والجد شكون aoktobo, mo' randik akh shakik wa akh li ab wa akh li om wa amshakik wa amli ab wa ibn amshakik ibn amli ab wa almu'rtik ha? ehe? ketibinam, ketibinam tajib akh shakik, yari abd al-qadr Ya beth l'akhshakik, o'is t'a'otiru A'zaba A'zaba Ya'zaba O'bignodin' A'khli-ab M'hijubul اب ab M'hijubul A'khli-ab M'hijubul A'khli-ab Ha' A'khshakik, y'hijubul A'khli-ab Ta'yib O'n ba'd A'khli-ab'um Ha' M'hijubul O'is yari Yari'z ولد باقي كانوا محجوب يعني يحجبهم الاخ الشقيق شكون يورثوه هذا ما كان <تصفيق> اخي اللي اسمه كامل محمد نحن الاخ الشقيق والاخ لام يبقى لك الاخ لي اب اخ ابن اخ شقيق ابن ابن اخ اب عم شاقير عملي أب ابن عم شاقيف ابن عملي أب ومعتق شكون يورثوا في هذا وكامل شوف داخلنا بيلال كانوا ثلاثة بعد كانوا اثنين بعد عمد القادر كانوا اثنين انتا نقولوا لك واحد 1 ضرب 8 هو ونزيد نقولوا كي راه يعني ياخذ كل المال دائما ت شوف الاول الأخرين ما تشوش فيها الأول هو, هو الأخ لأب الأخ لأب يريث عصابا والباقي كلهم محجوبا يريث بالتعصب يأخذ الأخ لأب يأخذ كل المال سليمان عندك الوارثة من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع هذو سبع من حيث الإجمال من حيث التفصيل عشرة عندنا البنت وبنت ابن وزوجة وام وجدة لام يعني ام ام وام اب اخت شقيقة اخت لاب اخت لام والمعتقة شعر طلعوا Suleyman اذا اجتمعو هادو الكامر شكن تورث و ما تورث البنت نبدأ بالبنت ربنا سبحانه قال يوصيكم الله في أولادكم يذكري مثل حض الانثين فإن كمنا نساء فوقت نتيني فلهن ثلث أما ترك وإن كانت واحدة لا لها الناس اذا البنت عندها الناس اكتب هكذا الناس الناس وبنت الإبن قلنا البنات كيكونوا كثير من زوج يشتركوا في الثلثين إذا كانوا في رتبة واحدة بالصحي إذا كانت واحدة دون واحدة واحدة تدي النصف والأخر تدي تدي السودس تكميلة الثلثين إذن بنت الإبن تأخذ السودس تكميلة لثلثين apao.. e'Net-se te segue? est-seek o drop wo hla ju o drop? are utilizmat to shei soci is-es ay a rare if-pa со 4 or a o indom? e' di r sn��.pa e' staat o term a tx Ruz الجدة الجدة وش الجده, الجدة لها حالة واحده في السودس بالصحي ده ما كاش ام في ام في ام زمه محجوبه ام الام محجوبه وام الاب محجوبه لأن قلنا الام تحجب الجدات من جميع الجهات ايه وش عندها اخت شقيقه وش ترث الاخوات مع البنات عصابات اذا تاريخ عصبة والاخت لاب محجوبه ما حتشوفها محجوبه اختي ابو اخت لام محجوبه محجوبه بالفرع الوارث بالفرع الوارث ومحجوبه ايضا بالاخت لأنها صارت في حكم الاخر لا مش محجوبه باخت الوارث المؤنث فقط محجوبه بالبنت <تصفيق> اذا, شكولي وردش شكولي ما وردش ورثة البنت و بنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة ورثة عصابة خمسة في مجمل عشرة يعني خمسة ورثو وخمسة ما ورثوش لو كان رحو الخمسة لي ما ورثوش يعني أم أم و أم أب وأخت لي أب وأخت لي أم وأم معتيقة شكولي ورث من هادو جدت جدة السدس جدة ام ام ام ابي يشاركنا في السدس اختي اب اخت لي اب شنو؟ ثلث ثلث تدي النصف النصف في انفرادها وعدم الذق <متحك> الان ما نمشي عمله بالمعتقله لان الذق ممنوع الان دوليا يعني كل الدول الان اقرت منع العبوديه فبتالي ما حتى في القانون الجزائري القانون الاسره الجزائري ما تلقاش احكام الرق على اساس لان الذق مش موجود لكن حنا قراوه ما غضو من غدو قانون الجزائي ما احكيش عليك لان ذيق ما كانش الدوله الجزائريه قانون جزائري لا يرق لا يقر نظام العبوديه ان شاء الله على كل حال معليش مش كما قلنا مش ضروري انك تفهم هذا العين كامل المهم تدي الاشياء افهمتها واشياء ما فهمتهاش جديد مع الوقت ان شاء الله تفهم وما يقوش انسان ما فهمش ما نزيدش لا لا. واصل ان شاء الله وفي آخر إحنا إذا أوتيحت لنا فرصة بإذن الله رب العالمين راحين نواصلوا إن شاء الله إما نعمل مراجعة لهذا الكامل اللي, الكام اللي أخذناه مع التمرينات وكذا وإما نواصلوا في الحساب وأثناء الحساب نكونوا نراجعون لفات معنا في, في سؤال قبل ما تتم سبحانك الله وحمدك شهر الله إليه لأسر شاء الله ما يكونش في حلقة اليوم بكم حفظة في كيكار ومعلم اليوم بعد ومعرف على السلام مرقدي محمد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم